يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل لئن اشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ويدعو العباد إلى, إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء إن الحكم إلا لله أمر الا تعبدوا إلا إياه وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئلتهم وكونهم في شك وأمر مريج وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده والله أعلم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 الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وهي في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده وضده هو الشرك بالله عز وجل والتوحيد هو أعظم شيء أمر الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم وضده هو أعظم شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن الكريم وهو أيضا أول شيء أمر الله سبحانه وتعالى به عباده ونهاهم عنه ويأتي دائما أبدا في مقدمة الأوامر يأتي التوحيد في مقدمة الأوامر ويأتي ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى في مقدمة النواهي في آيات كثيرة في القرآن الكريم تكون مشتمله على جملة من الأوامر والنواهي تجدها مبدوءة بالأمر بالتوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك بالله فقوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم ذكر جملة من الأوامر والنواهي وقوله جل وعلا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ثم ذكر جملة من الأوامر والنواهي وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ثم ذكر جملة من الأوامر والنواهي فطريقه القران في ذكر الاوامر والنواهي ان يبدا بالتوحيد ان يبدا فيه بالتوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك وبهذا يعلم ان التوحيد هو اعظم شيء امر الله سبحانه وتعالى به وان ضده وهو الشرك هو اعظم واخطر شيء نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه ولما كان التوحيد بهذه المكانة وغده وهو الشرك بالله بهذه الخطورة كانت براهين تقرير التوحيد وبراهين بطلان الشرك أكثر البراهين في القرآن الكريم ودلائل تقرير التوحيد أكثر الدلائل ودلائل إبطال غده وهو الشرك أكثر الدلائل في كتاب الله سبحانه وتعالى لأن الأمر كلما كان أعظم والحاجة إليه أمس كانت براهينه ودلائله وسبل تقريره أكثر من غيره وهذه سنة ماضية لله سبحانه وتعالى في هذا الكون أن الأمر كلما كانت الحاجة إليه أمس والضرورة إليه ألزم وأشد تكون وتكون دلائله ووسائل معرفته وطرائق تقريره أعظم من غيره واعتبر هذا في حاجيات الناس كالهواء والماء والطعام لما كانت حاجة الناس إلى الهواء أشد من حاجتهم إلى الماء كان الوصول إلى الهواء أيسر من الوصول إلى الماء ولما كانت الحاجة إلى الماء أشد من الحاجة إلى الطعام، كان الوصول إلى الماء أيسر من الوصول إلى الطعام. ولما كان التوحيد أعظم من الطعام والشراب والماء واللباس وغير ذلك من حاجيات الناس، لأن به حياتهم الحقيقية في الدنيا والآخرة. لما كانت الحاجة إليه أعظم كانت وسائل تقرير التوحيد وذكر براهينه ودلائله أعظم من غيره ولهذا بسطت براهين التوحيد ودلائله في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسطا لم يبسطه أي أمر آخر من أمور الدين لأن التوحيد هو أعظم شيء ولهذا كان التوحيد أعظم شيء بين في القرآن وأيضا كان التوحيد أعظم شيء ذكرت دلائله وبراهينه ونوعت حججه في كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك إبطاله ضده وهو الشرك ومن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أن أكثر البراهين والدلائل في القرآن الكريم على إقامة التوحيد وإبطال الشرك حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له عظيم في كلام له عظيم في هذا الباب في خاتمة كتابه مدارج السالكين قال القرآن كله في تقرير التوحيد القرآن كله في تقرير التوحيد لأن القرآن إما أمر ونهي وهذه مكملات التوحيد ومتمماته وإما ثواب وجزاء وهذا ثواب أهل التوحيد وجزاء من خالفه أو ذكر نصر الله سبحانه وتعالى لأوليائه من أهل التوحيد وعقابه لأعدائهم من أهل الشرك والتنديد فالقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد وإقامة براهين التوحيد وحججه والشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة العظيمة أراد أن يلفت النظر إلى بعض الدلائل والبراهين على توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له والتحذير من ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى فذكر طرفا يسيرا وشيئا قليلا من براهين التوحيد الوارد في كتاب الله عز وجل منبها بما ذكره رحمه الله تعالى على ما لم يذكره لان القرآن كما تقدم مليء بالبراهيم والدلائل على توحيد الله سبحانه وتعالى وهنا أيضا يقال من لم يعرف التوحيد الذي هو أعظم مطالب القرآن وأكبر مقاصده وأجل غاياته وأكثر ما جاء فيه هو براهينه ودلائله من لم يعرف التوحيد فما عرف القرآن؟ فما عرف القرآن الكريم وإن قرأ حروف القرآن لأن التوحيد هو اعظم مقاصد القرآن وأجل غاياته وأنبل أهدافه ولا تكاد تمر بصورة من سور القرآن إلا وفيها تقرير التوحيد وإثبات حججه وبراهينه وبيان دلائله وبيناته قال رحمه الله يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد وهذه مسألة أوضحها بوفاء العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في آخر كتاب مدارج السالكين وبيّن هناك أن القرآن كله في تقرير التوحيد وأن كل آية فيه هي في التوحيد إما في عرض التوحيد وبيانه أو التحذير من ضده أو ذكر مكملاته ومتمماته أو ذكر نواقصه ومضعفاته أو ذكر ثواب أهله وجزائهم أو عقاب من نكل عن التوحيد وخالفه فالقرآن يكاد أن يكون كله في تقرير التوحيد والتوحيد هذه مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا وأصل يدل على الإفراد إفراد الله سبحانه وتعالى بخصائصه وحقوقه سبحانه وتعالى خصائصه جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العظيمة والأفعال الجليلة وأيضا خصائصه من إثبات ربوبيته وملكه وتدبيره للمخلوقات وتفرده تبارك وتعالى بالتصرف والعطاء والمنع والخفض والرفع وحقوقه سبحانه وتعالى بأن يفرد وحده بالعبادة وأن يخص بالطاعة والذل والخضوع وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وهو يقوم على أركان ثلاثة التوحيد يقوم على أركان ثلاثة الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته ومراد الشيخ هنا بالتوحيد توحيد العبادة لأنه هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم لأنهم كانوا يقرون بأن الرب هو الله وأنه الخالق الرازق المنعم المتصرف يقرون بذلك ويؤمنون بأن بأنه سبحانه والمتفرد بخلقهم وخلق السماوات والأرض وإيجاد الكائنات يقرون بذلك لكن الخصومه كانت بينهم وبين الانبياء في توحيد العباده لما دعوهم أنبياء الله ورسلوا إلى إفراد الله بالعبادة وإخلاص التوحيد له قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد والآيات في هذا المعنى كثيرة فالخصومة التي كانت بينهم وبين الأنبياء في توحيد العبادة ولهذا كثر في القرآن ذكر دلائل وبراهيم توحيد العبادة لأن الخصومة فيه أما توحيد الربوبية مركوز في الفطر ولا ينازعون فيه بل هم مقرون إذا سئل من الخالق لهم من الخالق للسماوات من الخالق للأرض من الخالق للمخلوقات يقولون الله يقولون الله وهذا في فيه آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى بل إنهم يعتقدون أن أصنامهم وأوثانهم التي يعبدون من دون الله يعتقدون أنها مملوكة لله سبحانه وتعالى تحت تصرف الله وتدبيره ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك تملكه أنت يا الله أما هو لا يملك شيئا هكذا يعتقدون فلم يكونوا يخاصمون وينازعون في الربوبيه بل كانت الخصومة في توحيد العبادة ولهذا كثر في القرآن الكريم تقرير توحيد العبادة وذكر براهينه ودلائله بشكل واسع وتقرير مستثير لم يكن لأمر آخر من الأمور التي قررت وذكرت براهينها في كتاب الله تبارك وتعالى وقوله ونفي ضده ضده هو الشرك بالله والشرك هو التسوية الشرك بالله هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله وحقوقه سبحانه ولهذا إذا أدخل المشركون النار يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فالشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله وحقوقه سبحانه فمن سوى غير الله بالله في الخلق أو الرزق أو العطاء أو المنع أو الخفض أو الرفع أو سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه في أسماء حسنة كمن يثبت لغير الله علما اختص الله به قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أو أثبت له شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى في أسمائه سبحانه وصفاته فقد أشرك بالله العظيم وكذلك من صرف لغير الله شيئا من حقوق الله الخاصة به من العبادة والدعاء والذل والخضوع والرجاء والتوكل والدبح والنذر وغير ذلك فمن أعطى غير الله سبحانه وتعالى شيئا من خصائص الله فقد جعل ذلك الذي أعطاه شيئا من خصائص الله سريكا لله عز وجل ويكون بذلك قد وقع في أعظم جرم وأكبر ذنب ثم أخذ يبين رحمه الله طريقة القرآن في تقرير هذا التوحيد ونفي وإبطال ضده قال يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد إلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له يقرر فيها أي أن أكثر آيات القرآن في تقرير العبادة والإخلاص لله جل وعلا مثل قوله وما أمر الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقوله وإلهكم إله واحد وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وقوله وقضى ربك أن تَعْبُدُوا تعبدوا إِيَّاهُ وقوله وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون والآيات في هذا المعنى كثيرة التي فيها الأمر بالتوحيد وقد جاء عن ابن عباس رحمه الله أن كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد إن كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد لأن العبادة لا تكون عبادة صحيحة مقبولة مرضية عند الله إلا إذا كانت قائمة على التوحيد كما أن الصلاة لا تكون صلاة مقبولة مرضية عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت على طهارة فكذلك العبادة لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا إذا كانت قائمة على التوحيد من صلى بغير طهارة لم تقبل صلاته ومن عبد الله بغير توحيد لم تقبل عبادته من عبد الله بغير توحيد لم تقبل عبادته ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن اشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا انهم كفروا بالله وبرسوله فالكفر بالله والشرك مانع من قبول الاعمال فلا تكون مقبوله الا بالتوحيد ولهذا العباده ليست عباده صحيحه مقبوله الا اذا قامت على التوحيد كما ان الصلاه ليست صلاه صحيحه مقبوله عند الله الا اذا كانت على فخاره فاذا اكثر شيء قرر وبي وامر به في كتاب الله عز وجل ودعي اليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى وأيضا أعظم شيء نهي عنه في القرآن الكريم هو ضده وهو الشرك بالله عز وجل قال ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا هذا أمر اتفق اتفقت عليه نبوات جميع الأنبياء والأنبياء من أولهم إلى آخرهم دعاة إلى توحيد الله قال الله سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال جل وعلا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الأنبياء من قبل ومن بعد كلهم دعاة إلى ماذا أن لا تأبدوا إلا الله وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يأبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وفي الآيات التفصيلية لدعوة الأنبياء تجد دعوة كل نبي مبدوئة بقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دعوة كل, كل نبي مبدوئة باعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولهذا فإن أول كلمة تقرع اسماع الأقوام من أنبيائهم هي الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وهذا أمر متفق عليه بين جميع الأنبياء ولهذا جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن الأنبياء أبناء علات أبناء علات العله هي الزوجة على الزوجة الزوجة على الزوجة أو الجارة يقال لها عله من العل وهو الشرب والنهل وبعض بعض الناس يسميها الضرة وكره ذلك بعض السلف كره ذلك بعض السلف أن تسمى الزوجة على الزوجة ضرة كره ذلك بعض السلف وقال هي لا تضر ولا تنفع لا تملك ضرا ولا نفعا الضر والنفع والعطاء والمنع بيد الله سبحانه وتعالى فتسميتها ضره كرهه بعض السلف لأنها لا تملك ذلك احيانا تكون الزوجة على الزوجة بركة على الزوجة الأولى بركة عليها في المال وفي الرزق وفي معاملة الزوج وفي البرية احيانا بعض الزوجات تتوقف يعني لا لا لا عن الإنجاب لا تنجب ثم إذا أخذ زوجها عليها حملت وأنجبت الزوجتان معا فلم تسمى ضرة ولهذا كلمة بعض السلف أن تسمى ضرة قال بل هي جارة بل هي جارة والجوار مأمور بالإحسان إليه لكن إذا سميت الضرة وفهمت الزوجة الأولى أن هذه ضرة لها فإن هذا الاسم أو هذا اللقب التي أعطيت إياه يولد عداوة ويوجد شيئا في النفوس ولهذا لا يصلح أن تسمى ضرة بل يقال جارة والجوار مأمور بالإحسان إليه ولا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فتسميتها جارة هذا يعطي معنى من الإحسان واللطف وطيب المعاملة وحسن العشرة بخلاف التسمية التي هي ضره هذا قد يولد في النفوس اشياء وأشياء من سوء المعامله قال نحن الانبياء ابناء علات ابناء علات أي العله كما عرفنا هي الزوجه على الزوجه ديننا واحد وامهاتنا شتى ديننا واحد نعم وأمهاتنا ديننا واحد وامهاتنا سته ديننا واحد يعني عقيدتنا واحدة كلنا دعاه الى توحيد الله كلنا دعاه إلى اخلاص العمل لله كلنا دعاه الى التحذير من اليوم الآخر والوقوف بين يدي الله الانبياء كلهم نذر ومبشرين مبشرين ومنذرين مبشرين بالتوحيد ومنذرين من الشرك منبشرين بالجنة لمن كان من أهل التوحيد ومنذرين من النار لمن كان من أهل الشرك كلهم على ذلك قال ديننا واحد يعني عقيدتنا واحدة وأمهاتنا شتى أي شرائع شرائعنا قد تختلف من نبي إلى آخر كما قال, كما قال الله سبحانه وتعالى لكل زعلنا منكم شرعة ومنهاجة فقد تختلف الشريعه من نبي إلى آخر أما العقيدة واحدة من أول نبي بعثه الله إلى آخر نبي عقيدة واحدة ولهذا يقول العلماء العقيدة لا يدخلها نسخ لا في شريعة الأنبياء ولا في شريعة النبي الواحد العقيدة لا يدخلها نسخ النسخ يدخل الأحكام النسخ يدخل الأحكام أما العقيدة لا يدخلها النسخ لا في شرائع الأنبياء ولا في شريعة النبي الواحد فالأنبياء كلهم دعاه إلى توحيد الله وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى ومن نقض التوحيد خرج عن دين الأنبياء أجمعين وخرج عن ملك الأنبياء أجمعين قال وأن الله سبحانه إنما خلق الجن والانس ليعبدوه إنما خلق الجن والإنس ليعبدون بين ذلك سبحانه وتعالى في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا فيه أن الغاية من خلق التقلين وهما الجن والإنس عبادة الله وفي هذه الآية أخبر سبحانه وتعالى أنه فعل الأول وهو الخلق ليفعلهم الثاني وهو العبادة فقولوا وما خلقت الجن الخلق فعله هو هو الذي خلق هذه المخلوقات واوجدها سبحانه وتعالى بعد أن لم تكن وقولوا إلا ليعبدون هذا فعل الناس الذي أمرهم به وخلقهم لأجله إلا ليعبدون أي إلا ليقوموا بعبادتي وتوحيدي وإخلاص الدين لي هذا هو معنى الآية ففيها أن الحكمة من خلق الناس هو التوحيد قال وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها أصل الأصول كلها فالتوحيد اتفقت عليه جميع الكتب وجميع الرسل أتى أمر الله فلا تستاجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي سمى الله سبحانه وتعالى الوحي روحا لأن به حياة القلوب ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن انذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فذكر سبحانه وتعالى أن الكتب والرسل كلهم متفقون على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والإنذار من ضده وهو الشرك بالله عز وجل قال وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل أن من لم يدن بهذا الدين أي لم يعتقد هذه العقيدة ويؤمن بهذا التوحيد ويخلص عمله لله سبحانه وتعالى عمله باطل ولو كان عمله أكثر العمل ولو كان عمله أكثر العمل فإن العمل وإن كثر إن لم يقم على توحيد الله شأنه يوم القيامة كما قال الله سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا الأعمال الواسعة الكثيرة المتنوعة الطويلة العديدة إذا لم تكن قائمة على توحيد الله يكون سأنها يوم القيامة هباء وقيل في معنى الهباء الدرات الصغيرة جدا التي ترى في شعاع الشمس قيل في معنى الهباء هذا وقيل غير ذلك فمن لم يدن بهذا الدين ويقم عمله على التوحيد لله سبحانه وتعالى والإخلاص له لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمل وإن كثر عمله قال والدليل لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله تعبد وكن من الشاكرين وقال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فهذا دليل على أن التوحيد إذا انتفى بطل العمل وحبط ولم يكن مقبولا عند الله سبحانه وتعالى قال ويدعو العباد في يدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلاه وهذا كثير في القرآن الكريم آيات كثيرة يستدل بها تبارك وتعالى على توحيد العبادة وجوب اخلاص الدين له سبحانه وتعالى بالربوبية ومعاني الربوبيه وأنه سبحانه وحده الذي تفرد بالخلق والرزق والعطاء والمنع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 فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله أنتم تعلمون أنه وحده الذي تفرد بخلق السماء خلق الأرض انزال المطر إخراج النبات إذا سئلتم من الخالق لهذه الأشياء تقولون الله فإذا لا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله سبحانه وتعالى فهذه طريقة من طرائق القرآن في تقرير التوحي يذكر ربوبيته سبحانه وتفرده بخلق الناس خلق المخلوقات خلق الأولين والآخرين خلق السماوات والأراضي خلق الجبال الأشجار السماوات الأرض إلى غير ذلك ويستدل بذلك على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وهذا التقرير جاء في آيات بشكل موجز ومختصر وجاء في آيات بشكل مبسوط ومطول ومما اختصر فيه هذا المعنى قول الله وأنا ربكم فاعبدون قول الله وأنا ربكم فاعبدون أنا ربكم أي أنا الذي تفردت بالربوبية والخلق لا شريك لي في ذلك فأبدون أي أفردوني وحدي, وحدي بالعبادة كما أنه لا شريك له سبحانه وتعالى في الربوبيه فيجب أن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة ومن بسط ذلك مطولا اقرأ مثلا سورة النحل وهي تعرف عند اهل العلم بسوره النعم لكثره ما عدد فيها سبحانه وتعالى من نعمه على عباده وبسط عد النعم في صفحات في هذه السوره ثم في تمام عده لهذه النعم قال سبحانه يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها قال قبل ذلك كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ثم قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرون وأكثرهم الكافرون فاذا هذه النعم عددت لتقرير التوحيد وذكر ال ال البراهين والدلائل على وجوب إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وأيضا اقرأ في أول سورة الرعد ذكر جل وعلا خلقه للسماوات وخلقه للأرض وخلقه للعرش وأيضا اه اه خلقه سبحانه وتعالى لأنواع الأشجار النخيل والزروع والثمار وأنه سبحانه وتعالى أحاط علما بكل شيء يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد عدد جل وعلا ثم ذكر السحاب والرعد إلى غير ذلك ثم قال في تمام ذلك جل وعلا له دعوة الحق له يعني الخالق لهذه الأشياء الخالق لهذه الأشياء المتفرد بإيجادها له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ثم استمر أيضا في ذكر البراهين قل من رب السماوات والأرض فالشاهد أن القرآن تنوعت فيه البراهين والدلائل على تقرير التوحيد ومن ذلكم ذكر سبحانه وتعالى لربوبيته وتفرده بالخلق والرزق والانعام والعطاء والخفض والرفع إلى غير ذلك كل ذلكم يعد من البراهين الواضحات والدلائل البينات على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة قال وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا هذا أيضا من الطرائق التي فيها قرر التوحيد أن من يدعى من غير الله لا يملك شيئا لا لنفسه فضلا أن يملك ذلك لغيره لا يملك لنفسه نفعا ولا عطاء ولا منعا ولا حياة ولا موتا ولا نسورا فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره ولهذا قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله وقال في آية أخرى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئوك مثل خبير سبحانه وتعالى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 ولم تبقي لمشرك متعلق ولم تبقي لمشرك متعلق لأن أي حجة تخطر ببال من يشرك بالله قطعت في هذه الآية واجستت من أصلها في هذه الآية وبيان ذلك أن من يدعى أن من يدعى يستحق أن يدعى يستحق أن يدعى لو كان مالكا ملكا استقلاليا ولو لشيء قليل في هذا الكون فهل يوجد أحد غير الله يملك في هذا الكون ولو ذره واحده ملكا استقلاليا دون أن يكون الله هو الذي ملكه إياه هل يوجد أحد حاشا كل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض ليس هناك من يملك فإذا كان لا يملك ولا مثقال ذره في السماء والارض هناك أمر آخر إن وجد استحق أن يدعى على وهو أن يكون عنده مع المالك شيء من المشاركة في الملك ولو في قدر يسير فإذا وجد من هو مشارك ولو في شيء يسير في هذا الكون استحق أن يدعى لهذه الشركة فابطل الله ذلك ابطل الله سبحانه وتعالى ذلك قال وما لهم فيهما من شرك وما لهم أي الذين يدعون من دون الله فيهما أي السمات الأرض من شرك أي من مشاركة ليس أحد مع الله سبحانه وتعالى مشاركة في السمات ولا في الأرض لا في قليل ولا في كثير فهو المتفرد الأحد الواحد الفرد سبحانه وتعالى لا شريك له وما لهم فيهما من شرك إذا لا مالك ولا شريكا للمالك هناك احتمال ثالث ان وجد استحق من وجد فيه ذلك أن يدعى ألا وهو أن يكون عوينا للمالك ويحتاج إليه المالك وظهيرا له فإن وجد أحد بهذه الصفة استحق أن يدعى لكونه عوينا وظهيرا ومعينا ومساعدا ووزيرا فابطل الله سبحانه وتعالى ذلك قال وما له أي الله منهم أي الذين يدعون من دونه من ظهير أي من عوين وما له منهم من ظهير أي ليس لله سبحانه وتعالى عوين أو, أو مساعد أو ظهير فإذا هذا الأمر الثالث يبطل الشرك والتعلق بغير الله إذا لا مالك ولا شريك للمالك ولا عوينا للمالك هناك أمر الرابع وجد من وجد فيه استحق أن يدعى استحق أن يدعى فأبطله الله سبحانه وتعالى الا وهو الشفاعة الابتدائية أي أن يشفع عند المالك بدون إذنه فهل يملك أحد أن يشفع لأحد هل يملك أحد أن يشفع لأحد عند الله بدون إذن الله أبطل الله سبحانه وتعالى ذلك فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن له. فأبطلت هذه الآية كل ما يتعلق به من يشرك بالله. أبطلت هذه الآية كل ما يتعلق به من يشرك بالله واجتثت كما قال العلماء شجره الشرك من عروقها واقتلعتها من أصولها. فلم يبق لمشرك متعلق. فهذا من طرائق القرآن هذا من طرائق القرآن في تقرير التوحيد أن يبين أن من يدعون من دونه ليس عندهم شيء ولا يملكون شيء ولا بيدهم شيء الأمر كلهم بيد الله بل قال الله سبحانه وتعالى في القرآن لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء فالأمر كله بيد الله هو المعطي هو المانع هو الخافض هو الرافع هو القابض هو الباصط هو المعطي هو المانع هو المعز هو المذل الأمر بيده جل وعلا فهذا مما قرر وبين في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا قال ويدعوهم أيضا أي إلى هذا التوحيد بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق, أو أحق من أن أحق من اخلقت له الأعمال الظاهرة والباطنه من له هذا الكمال؟ والجلال المطلق حق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة وهذا أيضا من طرائق القرآن في تقرير التوحيد يذكر سبحانه وتعالى اسماءه الحسنى وصفاته العليا الدالة على جلاله وكماله ومجده وعظمته مبينا أن هذه العظمة والمجد والجلال والكمال دليل على أنه هو المستحق لأن يفرد سبحانه وتعالى وحده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 يعلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وش كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم هذه الآية العظيمة هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بن كعب وهو من حفاظ كتاب الله عز وجل قال له أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت الله لا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب بيده على صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر اي هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله لك وأكرمك به فهذه أعظم آية في القرآن هذه الآية العظيمه قائمة على تقرير التوحيد وعظمتها من عظمة التوحيد الذي أخلصت لبيانه وأفردت لتقريره صدرت هذه الايه بـ الله لا اله الا الله وهذا هو توحيد العباده الذي خلق الخلق لاجله واوجد لتحقيقه ثم ذكرت البراهين برهانا يتلوه برهان فذكر في هذه الايه من براهين التوحيد أكثر من عشرة براهين هذه الايه واحدة ذكر فيها من براهين التوحيد ذكر فيها اكثر من عشرة براهين وذكر فيها من أسماء الله الحسنى خمسة أسماء دالة على عظمة الله وأنه الله الذي لا إله الا هو ولا معبود بحق سواه وذكر فيها من صفات الله الدالة على كماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى ما يزيد على العشرين صفة فيها أكثر من عشرين صفة لله تبارك وتعالى وفيها أك... وفيها خمسة أسماء حسنى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 هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أن يليق بعاقل أن يتجه إلى غيره سبحانه بالدعاء والرجاء والطمع والسؤال والرغبة والرهبة ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى من يشرك به بأنه لا يعقل أين عقل من يدعو من لا يملك شيئا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم يدعو عبدا مثله ومخلوقا مثله لا يملك النفس نفعا ولا عطاء ولا منعا ويترك عباده الرب العظيم والخالق الجليل الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور إذا من براهين التوحيد ودلائله وحججه في كتاب الله ذكر اسماء الله الحسنى وصفاته العليا سبحانه قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال جل وعلا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وقال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعو فله الأسماء الحسنة وقال جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنة والآيات في هذا المعنى كثيرة يوسف عليه السلام لما دعا صاحبي السجن إلى التوحيد دعاهم إليه ببراهين عديدة منها هذا البرهان قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما, ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الذي يدعى من دون الله هي اسماء سميت أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى المستحق لان يفرد وحده بالدل والخضوع والدعاء والرجاء فإذا هذا من براهين التوحيد وذلائلة المقررة في كتاب الله سبحانه وتعالى قال ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده يقرر هذا التوحيد بانه هو الحاكم وحده فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم ومن أسمائه الحكم قال عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وله الحكم فوجلوا على الحكيم وجلوا على الحكم الذي له الحكم الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني والحكم أيضا الجزائي من ثواب وعقاب كل ذلك لله سبحانه وتعالى فمن براهين التوحيد كونه سبحانه وتعالى الحكم الذي لا شريك له سبحانه وتعالى في الحكم ولهذا قال يوسف عليه السلام في دعوته لصاحبي السجن قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولكن أكثر الناس لا يعقلون وهذه القصة قصة يوسف عليه السلام مع صاحب يستجن ينبغي أن يستفيد منها كل مشتغل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه لما أدخل السجن ظلما وزورا كانت حياته في السجن أطيب حياة عبودية لله وحسن معاملة للناس وحسن معاشرة رأوا فيه الأخلاق الجميلة رأوا فيه الآداب الكاملة الفاضلة ارتاحوا إليه فكان أن اثنين ممن معه في السجن رأى يا فأراد منه أن يعبر لهما الرؤيا. قال أحدهما إني أراني أعصر خمر وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت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 إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون انتهى درس التوحيد لما سأله استغلها فرصة وأعطاهما درسا متكاملا وافيا في التوحيد ثم عبر الرؤيا بعد ذلك قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراء واما الآخر فيصرب فتأكل الطير من رأس قضي الأمر الذي فيه, فيه في فلم يعبر لهما الرؤية إلا بعد أن شرح لهما التوحيد شرحا وافيا ولهذا نلاحظ أنه مر معنا في ما قرره عليه السلام من براهين التوحيد عده براهين يستفاد منها في تقرير التوحيد من ضمنها هذا البرهان الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله وهو أن الله عز وجل هو الحاكم وله الحكم ولهذا قال إن الحكم إلا لله أمر الا تعبدوا إلا إياه ولهذا يقال لكل مشرك أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الحكم لله وحكم الله سبحانه وتعالى على عباده وأن يخلصوا العبادة له وأن يفردوه جل وعلا بالذل والخضوع والانكسار قال وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة وهذا أيضا كثير يأتي في كثيرا ما يأتي في القرآن الكريم يذكر الله عز وجل محاسن التوحيد وفضائله وثماره وآثاره وعواقبه الطيبة وثماره على أهله في الدنيا والآخرة وما يترتب عليه من السعادة في الدنيا والآخرة وما يترتب عليه من الحياة المطمئنة في الدنيا والثواب العظيم يوم القيامة وما يترتب عليه من الأمن والأمان والتمكين والرفعة إلى غير ذلك من الأمور التي بسطت وبينت في آيات كثيرة فيها بين ثمار التوحيد ومحاسنه العظيمة وآثاره على أهله في الدنيا والآخرة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 قال وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العباد أي دل على وجوب التوحيد الشرع ودل على وجوبه العقل السليم ودلت على وجوبه الفطره المستقيمة كل ذلك داع إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وأيضا بذكر مساوئ الشرك القرآن في آيات كثيرة يذكر فيها مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكون في شك وأمر مريض فهذا أيضا من الطرائق التي قرر فيها التوحيد أن الله سبحانه وتعالى بين في آيات كثير قبح الشرك وقبح ما عليه أهله وتفاهه عقولهم وخصة عقولهم وهذا في القرآن كثير اقرا على سبيل المثال قوله تعالى أتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين أي خسة وسفاهة وحماقة في العقل أن, أن يدعو بعلا ويدع احسن الخالقين أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين أي خسة وقماح وقبح في العقول أعظم من هذا فالقرآن فيه من هذا شيء كثير قال وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاثة يعني في الدنيا والبرزق ويوم القيامة كما قال الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال أهل العلم أي في دورهم الثلاثة في الدنيا والبرزق ويوم القيامة قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو مؤمن أي موحد مخلص لله من عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فلنحه أنه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة وهذا ايضا موجود في آيات كثيرة في القرآن العقوبات التي أعدها للمشركين، كقوله إنه من يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح من مكان في مكان صحيح، وايضا قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.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 فالقرآن مليء بالآيات التي تبين قبح الشرك وعواقب أهله في الدنيا والآخرة وما حله بهم سبحانه وتعالى من النكال في الدنيا والآخرة قال وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها أي في الدنيا والآخرة ثم لخص ذلك بقوله وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده والله أعلم وهنا أنبه فيما يتعلق بهذا الدرس وأيضا ما يتعلق بالدروس القادمة حتى تكمل لنا هذه الفائدة, الفائدة وتتم اليوم على سبيل المثال أخذنا هذه الأنواع من البراهين والكل ولله الحمد في هذه الأيام يقرأ القرآن قراءة كثيرة يقرأ القرآن قراءة يعني يعطي القرآن نصيبا واثرا من وقته فلنحاول أثناء القراءة أن ننظر أمثلة هذه التقريرات للتوحيد في آية القرآن الكريم فنقرأ الطريقة أن تقرأ هذه الصفحة التي قراناها مرات عديدة لتكن عشر أو عشرين حتى تستحضر هذه الطرائق ثم تقرأ القرآن و و و وأنت تقرأ القرآن تنظر في طريقة القرآن في تقرير التوحيد من خلال قراءتك لايه القرآن الكريم ولهذا وأنت تقرأ ستجد ترابط تجد ترابط بين ما تقراه في القرآن وبين ما عرفته من هذه القاعدة العظيمة التي هي طريقة القرآن في تقرير التوحيد. وهذه الطريقة نافعة جدا في تدبر القرآن، نافعة جدا في تدبر القرآن. وإذا اعتنيت بهذا الفصل بالذات الذي اخذناه اليوم، واعتنيت بتدبر الآيات المتعلقة به، فقد فهمت بإذن الله أعظم شيء في القرآن. وعرفت أهم شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم ووحده تبارك وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل نسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه من صالح الأعمال وسديد الأقوال وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إنه سبحانه سميع مجيب قريب الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله بزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله أستغفر فأتوه